بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن தூ بكيرا ونذيرا فآرض أك وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَزْعُمُونَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَفِي أَذَانِنَا وَفِئَةٌ مِّنَّا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ